ام البنين تصيح يا زهر الزيجي مأجور يا ام حسين بهلال المنية هالليلة يا زهر المدي. اي والله حزين الدنيا لي جلي يا اي ومست علينا ديار نيظ وا ويلا اخلد يار من المديه يا ل ابو على طالع مع الشبان والنيال والاطفال مظلي العلي نبهي بتاء وما يحصل اضلاء واصباح يريد الغواث هو غوث وحسينا هله يا ام حسين يا يا حادي هل بالاحزاء وحسين عايف من اجيل كربلاء الاوطا وجعها وحسرتي وتحط بجنى دمي ولا القبور متحركوا بزفرات وني شو تقول عاشر تقول؟ بس عاد شتيل قلب زي تخبري عن نحسيد واني ادرب حساد شايل بضعنا امشاله للغادر و وضعنا الكرب ليه وما ليه ولي ولي شا تقول الزهراء صلوات الله عليها عندي خبر معلوم من جده الهادي تتلا يا معلى تتلا يا نبطف كربله عليه الاعا احزن النهران يا اصدرت دوس ويبقى ثلاثا يا امر معلى الوطي لكم دي يبقى فلذات حسين يبقى براضي كربله مع الدمعي اسمع يا مؤمن شا تقول ام البنين قالت يا زهر لا يسمون ام البن لينا بخلع الاحسين بولادي سوي اعيده اليك شوية. قالت يا زهر الله يسمون ام الابن لنبخلع الاحسين بولا دي سوي افدي بعبد الله اسراع المرجل اللي يثيل غضم فار اسمعش تقول ام البنين تقول لو عندي منهم اكثر اعطوا حسين اكثر ايه والله لو عندي اكثر منهم اعطوا حسين اكثر وكل هذا ما اطلع من حقوق علي في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككاء